من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وأعمرواها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين ساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدو الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا عملوا صالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة في العذاب محبرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج من الميت ويخرج الميت من الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون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 ومن آياته يريكم البرق خاف وطمع وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله ما في السماوات والأرض كل له قانت وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم برأب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت إيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون أم كخيفتكم أنفسكم تخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات إن قوم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصر فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل الخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ذروا ودعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا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 الله الذي يرسل الرياح فتثير السحابا فيبصده في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفان فترى الوقت يخرج من خلاله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 المسلمون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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مباطنون كذلك يتبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا ينقلون.